دعاء صياح الديك ونهيق الحمار إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا